صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون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 انه لفي زبر الاولين او لم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 وسيعلم الذين ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ ينقلبون الله